وَإِنَّ għalajinkum leha firin, ki roman مَا bin, jallemuna meta falun, in el-aberra ra la يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدين ثم مَا, أدراك ما يوم الدين